بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافرون إلا على أو ما ملكت أيمان فإن من فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافعون أولئك هم الذين يرثون فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مطا فخلقنا المطاة عظاما فكسونا العظام لحما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 وشجاعة تخرج من قرصينا أتمت بالجهن وصبغ للأجل وإن لكم في الأنعام لعبرة مصفيكم مما في مطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعليكم فيتحمل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 ولو شاء الله نأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا غني به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كلبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمونا وبارت النور فاسبق فيها من كل زوجين اثنين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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فَأَرْسَلْنَا بِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ من الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بلقاء آخِرَةٍ وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تَأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لقاسرون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 هيهات هيهات لماذا وعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموك ونحيا وما نحن بمبعوتين إن هو إلا رجل نفترى الله كذبا وما نحن له قال رب بما كلبون. قال عم أقليل لا يصبحن نادمين فقلت الصيحة بالحق فجعلناهم داءا فبعد للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونًا آخرين ما تسبح منهم دين أجلها وما يستحق ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسول وآكله فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم, وجعلناهم أحاريث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم رسلنا موسى وقالوا هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئك استكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن أمر لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكان لهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَجَعَلْنَا فِيهِ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا الطَّيِّبَاتِ وعملوا صالحا إِنِّي بِمَا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذروا في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمت بههم مال وبنين يسارع لهم في الخيرات من لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مصفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجنه انهم الى ربهم راجعون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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون بي جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألون فرجا فقراج ربك خير وهو خير الراجقين وإنك لتدعون إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكدون ولو رحمناه وكشفنا يعملون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إلا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا أم فيه مبلسون وهو الذي شَارِقُ السَّمَاءِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي يَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كُنْتُمْ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قالوا مثل مَا قال الْأَوَّلُونَ قالوا أين متنا وتونا ترابا وعظاما أيننا لما لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقين الأولين كل من الأرض ومن فيها إن كنت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 سيقول لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لنا بكل بما سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي ما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل ربي أعوذ بك من أمذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحقون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعني أعمل صالحا فيما تركت كلا إِنَّ كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهُ وَمِنْهُ وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ إِلَى يَوْمِ الْمَغْتَبَاتُ فَإِذَا نُفِقَ بِالصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَاءلُونَ فَمَنْ تَقُلَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ هُمْ مُقْنِعُونَ وَمَنْ خَفَّت الَّذِينَ قَصُرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مُقَالِدُونَ فِيهَا يَغَالِقُونَ أَلَمْ تكن آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بها قالوا ربنا ولبث علينا شقتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال لقسو فيها كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقلتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبروا أَنَّهُمْ في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوم الأرض و يومين فسألنا عادين قال إن إلَّا بكم إلَّا قرينا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدَهُ وَأَنَّكُمْ إلينا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله لا من آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح وَأُرَّبِّعُ بِالْغَوْحَاً وَأَنْتَ خَيْرُ وَاحِمِينَ